بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالعرض بين البحثين الذين وقعا من السيد الخوئي رحمه الله بفاصل مختصر بقدر الكتاب الذي نحن نراه وإن كنت كنت لا أعرف أن الفاصل الزمني كان بينهما نرى التناقض الواضح بين النتيجة التي استنتجها في البحث الأول والنتيجة التي استنتجها في البحث الثاني ففي البحث الأول استنتج صحة الإجازة وصحة العتق أو البيع الذي وقع, وقع أو الذي وقع من قبل المالك أما صحة البيع أو العتق من قبل المالك فلأنه أمر صدر من أخله ووقع في محله هو بقدر أنه كان له حق أن لا يجيز إذن له حق أن يبيع أو, أو أن يعتق وقد فعل ففعله صحيح والإجازة هم صحيح وأصر على الفرق بين هذا ال فرق وفرع نكاح وذلك لأنه هنا الإجازة حينما تصح نرجع من اشترى من الفضولين نرجع إلى البدل من قيمة أو مثل ولا يبقى تبقى مشكلة أما في الفرع الثاني فانتهى الى نتيجة ان تلك المعاملات صحيحة يعني نفس النتيجة اللي اخذها في البحث الاول ان العقد ان القطق صحيح وكذلك البيع او الهباء صحيح وبنفس الدليل بنفس البيان باعتبار أنه وقع من أهله وصدر صدر من أهله وواقع في محله أنا كان بإمكاني أن لا أجيز فبقدر ما بإمكاني أن لا أجيز إذن بإمكاني أن أبيق أو أهب أو أعتق وقد فعلت شيء صدر من أهله وواقع في محله فاستنتج نفس النتيجة التي أخذها في البحث الأول إنما الاختلاف صار في مسألة الإجازة الإجازة الصحيحة أو ليست الصحيحة فأصر هنا على أن الإجازة باطلة لا لما قاله الشيخ النائيني مثلا لا بتلك النقطة من أن الراد يرجع إلى العين لا الراد من أن الإجازة ترجع إلى العين لا الإجازة ترجع إلى العقد ولكن يقول خب العقد على ماذا العقد على هذه العين وحينما يجيز ما عند عين العين ملكت أو اعتقت فالعقد على ذاك الشيء ما موجود وعليه فالإجازة اساسا باطلة ويعبر ذاك التعبير وهو أنه هل يمكن أن يكون للمال أن يواعى المال مرتين كما قال في باب النكاح أنه هل يمكن أن تتزوج المرأة مرتين ومن زوجين هنا هم يقول هل يمكن أن يضاع المال مرتين جعل هذا عينا مثل مسألة النكاح ماذا تعليقنا على بحثه الأول رحمه الله والآن نريد أن نعلق على بحث الثاني فنقول الصحيح في البحث الثاني أن نفصل بين الكشف الحقيقي وفق القاعدة وبين باقي المباني المفروض ان نفرق بينهما فبناء على الناقل هذا الكلام صح؟ وهو أنه قد انتفى الموضوع الآن يريد أن ينقل وكيف ينقل؟ ينقل ماذا؟ ينقل العبد العبد معتق أو ينقل الكتاب الكتاب مبيع فأي شيء ينقل هذا الصحيح على القول بالكشف الحكمي هم هذا الامر لانه الكشف الان يريد ان يكشف كشفا حكميا وليس كشفا حقيقيا فالنقل والانتقال الان وان كان يرتب اثار النقل والانتقال السابق ولهذا سمي بالكشف الفكمي، لكن الناقل والانتقال الآن فأي شيء ينقل ينقل ما بيع، أو ينقل ما وهب أو ينقل ما اقتق هم صحيح كبير على القول بتقدم المعتبر وتأخر الاعتبار هم صحيح هذا كلام. إن المعتبر وإن كان مقدما لكن الاعتبار متأخر الآن يريد أن يعتبر يعتبر ماذا يعتبر بيع ما تم بيعه أو بيع ما تم عطقه صح أو تم مذهبته هم صح على مسلك كشف الحقيقي التعبدي هم صحي إن كلنا نتكلم على مسلك الكشف الحقيقي التعبدي خب نقول الكشف الحقيقي التعبدي لا إطلاقاً لا التعبد له قدر متأكد أفرض متيقنه مثلا حسب تعبير الشيخ متيقنه أنه أن يكون هذا مالكا لولائيا يعني مالكا لولا الإجازة خب في ما نحن فيه ليس مالكا لولا للإجازة لأنه لولا الإجازة هذا صار معتق أو صار مبيع أو صار موهوب قل هكذا او لا حتى اذا ما تذكر هذا موضوع الملكية اللولائية قل انه في هكذا فروع وفي هكذا فروع وفي ما اذا تصرفت قبل الاجازه الادله التعبديه ما كان الاطلاق تشمل هذا هم ما النقش ولكن يقع كلامنا في الكشف الحقيقي لو آمنا به وفق القاعدة لو آمنا بالكشف الحقيقي وفق القاعدة هنا نتيجه تختلف أين ما بيناه في البحث الأول هنا نبين الشيء لو آمنا بالكشف الحقيقي وفق القاعدة قولك العتق والبيع والهبة أمر صدر من أهله ووقع في محله الجوهملة ما صدر الإجازة كشفت أن ذاك ما صدر من أهله وما وقع في محله. وأما قوله رحمه الله أنه بما أنه كان من حقه ألا يجيز اذا فمن حق فشكل واستدعته ليش صدر من أهله ووضع في محله على الكشف على ما قلنا غير الكشف الحقيقي اللي وفق الله عز صحيح بيانته أما على الكشف الحقيقي المفروض أن هو افترى عليه كيف أثبت أنه هذا عمل صدر من الاهل ووقع في محله؟ قال لأنه كان من حقه أن لا يجيز فإذا كان من حقه أن لا يجيز كان من حقه أن يبيع أو أن يعطي. أو أن يهب وقد فعل فصدر من اهلك ووقع في محله هذا الكلام هذه فيه مغالطة وذلك لأنه خب نقبل أنه كان من حقه أن لا يجيز فكان من حقه أن يبيع أو يهب أو يعتد صح لكن هذا حق لولائي محق فعلي تنجيز ما بالماء إنما هذا حق لولائي يعني له أن لا يجيز فلا فإذا على تقدير أنه لا يجيز إذا له حق العتق أو حق الهبت حق تقديري قل حق, حق لولائي أو عبر حق تقديري هذا حق تقديري يعني كان له حق ان لا يجيز سعدا كان له الحق ان يعتق طب هذا له الحق ان يعتق ما صار حق كان هذا حق تقديري يعني له الحق ان لا يجيز فيعتق له الحق ان لا يجيز فيبيع له الحق ان لا يجيز فيهب هذا حق تقديري والمقدر عليه ما حصل لأنه أجاز المقدم خب الشرط متأخر هو فليكن شرط متأخر نحن نحن فرضنا أننا بانون على الشرط المتأخر أو قول تعقب الإجازة فليكن تعقب الإجازة نحن فرضنا على أننا بانون على أن نتعقب الإجازة شيء قانوني وشيء وفق المقاعدة فرضنا هكذا فعليه لابد من أن نصل إلى نتيجة أنه هذا العتق باطل البيع باطل فإن كانت فإن كان هذا خلاف ضرورة فقهيه أن العبد الذي بعد ما مجيز بيعه واضح أنه أتقه صحيح إن فرضنا أن هذا خلاف ظاهر ضر... ضر... خلاف ظاهر الفقهية فليكن منو ما عن ذلك لكن نقول هذا كشف أن أن أصل فكرة الكشف الحقيقي الغلاب كشف عن ذلك أن أن أصل فكرة الكشف الحقيقي ليش صحيح الكشف الحقيقي وفق الفا تعرضي. في غلاطة؟ غلاطة. على تقليد الشيء يجب من كشف فادي قاعد تعطيي أصل فكرة أن الكشف خنقي وفشل طاعة هذا غلط فليكن على تقدير الشيء غلط خوي جمعنا نلتزم بالنتيجة نتيجة ما تطلع غلط خو خلت تطلع طلعت غلط لأن المقدم غلط غل هذا تمام كلامنا تمام اردنا نتعرض له بالنسبه لهذا البحث عنوان البحث شنو كان ارد عنوان بحثنا ارد طبعا هناك ابحاث كثيره اخرى في الرد طارق البحث الكتب ومن تعرض قتي الكلام كمان آخر. هذا خضط فيه كلام فيه تعليق على سواء كان هذا الشخص المادي عندما بيع أو أعطى، سواء كان ينوي أن يجيز أو لا كلام مطلق. لا حتى إذا لا ي... ما كان ينوي أن يجيز، بعد ذلك أجاز، فالمعلق عليه ما حصل. هذا حق تقديسك، تع... حق تعليقك كان ما شيء، فتسمم المعلق عليه أو المقدار عليه أو, المقدار عليه أو الشيء المقدار ما حصل أنا أبتجاف. هذا تمام كلامنا في الرد مع حدثي كثيرا من الفروع الموجودة في الكتب فأجوه. هذا أساس المقدمة السلمة المقدمة, المقدمة. بينا بعد ذلك الشيخ الانصاري رحمه الله دخل في بحث المجيز عنده رحمن الله بحسن في الإجازة بحسن في الرات بحسن في المجيز بحسن في المجاز أكذا أتى بالشيخ نصيحة ونعمة عظيمة هذه إذا أتم فبعد هذه خل إذا هذه الوحوش الأربع ننهيها في الإجازة والرد والمجيز والمجاز، فطبعاً في كل منها، هل من هالأبحاث نقتصر على أهم ما يكون؟ لأنه مع هذا الاختصار، لا يتم هذا التطويل الذي أراه لا بد منه. يعني التطويل من نحن نفعل، إبن عنا، لأن الأسس ما تنتقح إذا ما بيننا. هذا الأربعة خل ننهيها إن شاء الله بعد ذلك إذا أردتم أن نبحث الولايات طبعا باستثناء ال الول... باستثناء ولد الفقيه لأن ولد الفقيه بحثناها في عدة كتب من كتبنا الصعبة والمطبورة باستثناء ولد الفقيه إذا رغبتم أن نبحثها ولايتوا عب ولايتوا جاد ولايتوا الوصي ولايتعدوا المؤمنين إذا أحبتم نبحث فعل وإلا فعل الآن يجب أن ننتقل بعد بحث الإجازة وبحث الرب ننتقل إلى بحث المجيز ذكر الشيخ الانصاري رحمه الله في مكاسبه فروعا ثلاثة تحت عنوان بحث المجيز ونحن هنا ايضا نحذف الفرع الثاني من فروعه الثلاثة نحذفه فان المهم والاساسي هو بحث الفرع الاول والثاني الفرع الاول والثالث فنحن نختصر ان شاء الله على هذين البحثين البحث الأول هو الفرع الأول هو أنه المجيز يشترط فيه أن يكون حين الإجازة جاءت التصرف الفرق الثالث هو أنه المجيز لا يشترط فيه أن يكون جائز التصرف حين البيع حين بيع الفضولين هذا الفرق وهما الأساس في بحث المجيز بعبارة أخرى بكلمة أخرى أذا أردتهما أن تدمجهما في بحث واحد قل. المجيز الشروط الموجودة في البيع في مسائله عدم الحجر عدم الصفه البلوغ الرشد عدم الجنون الشروط عدم الحجر عدم كون العين مرهونه مثلا هذه الشروط شروط المجيز هل تعتبر أن تكون في زمان بيع الفضول أو تعتبر أن تكون في زمان هو أشياء تقدر تدخل الفروع تحت عنوان الواحد وهذا هو إذا مسكنا بهذا يعني مسكنا بطرفي البحث بعد الفرع الثاني ان ترك لمن يريد ان, ان يتوسع فيراجع المطولات على كل حال هذا احنا نقسم الى قسمين كما فعل الشيخ اولا نبحث ان المجيز هل يجب ان يكون حين الاجازه إلى صلاحية التصرف أو لا ثانيا أن نقول أن المجيز هل يشترط في إجازته أن تكون له صلاحية التصرف حين بيع الفضول أم أما الفرع الأول وهو أن المجيز هل يشترط أن يكون حين الإجازة له صلاحية التصرف الشيخ الأنصاري صرح بأنه نعم نشترط المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعاقل والرشد وما إلى ذلك وصرح بأنه لا فرق في ذلك بين القول بالكشف أو القول بالله هذا ما له علاقة بس لكي شيخ النقل هذا كلام الشيخ الانصاري وهذا الكلام اظنه واضحا لا غبار عليه أما على الناقل فالامر, فالأمر واضح على النقل على الموجز الان يريد ان ينظر فلو كان محجور التصرف كيف؟ خطأ لا يخطئ تامل الدق اما على الكشف على الكشف خب هم على الكشف حكمي هم واضح الآن يريد أن يتصرف ولو على شكل كشف الحكمي إنما قد يتخيل أو يتصرف أو يقال على الكشف الحقيقي أنه على الكشف الحقيقي فليكن الان محجوره تصرف لسفهن الان صار سفي قبل ان ترك شيد او جند الان جند قبل ان كان عاقل لكن حينما يجيز الاجازه تكشف عن صحه البيع قبل يومين وقبل يومين كان قاطلا وكان كان رشيدا فلم لا يصح قد يفترض لكن هذا أظن أن جوابه الله جوابه أنه بناء على الشرط المتأخر خب جوابه كلش واضح لأن لأن إجازته هذه هي التصرف من هذا الشرط المتاعف هي التصرف تقول كيف يتصرف فيما مضى هو هذا يعتبر آمنا بالشق المتاعف فهذه الإجازة هي التصرف وإن آمنا بالكشف الحقيقي والمفروض أنه محجور عن التصرف. فقط يوتار قد يقال لكن اخر ترهم ان يقال خب بناء على الشرط المتاخر هذا الكلام صحيح لكن بناء على شرطيه التعقب فبعد هذا بناء على شرطيه التعقب والتعقب هام كان موجودا منذ البدء اصلا انما قال من قال بشرطيه التعقب بهذه النكته بنكته الفرار من مشكله الشرط المتاخر فيقول التعقب اجازته اللاحقه كشفت ان عنوان التعقب كان ثابتا منذ البدء فالبيع بتمام شروطه بما فيها التعقب كان من الاول ثابتا فلم لا يصح و اذا كان لم يكن مجنونا او لم يكن سفيها لم لا يصح او لم يكن محجورا لم لا يصح لكن هذا أظنهم أيضا بشيء من دقة والتفاة يتضح الجواب عليه جوابه أنه نفس مقدار أن التعقب صح التعقب إجازته تكشف عن أن التعقب كان ثابتاً من أولئك لكن نفس أن التعقب منتزع من إجازته نفس الانتزاع يفهم العرف من هذا الانتزاع أن دليل الحاجز يشمل حتى هذا المفترض الآن وهو مجنون يجيز أفرض أنه تعقب العنوان التعقب هو الذي صح البيع وإجازته الآن كشفت عن ان التعقب كان موجودا منذ البدا لكن نفس هالمقدار من العلاقه بين التعقب وبين الاجازه ولو هذه علاقه انتزاعيه والاجازه تكشف عن ان التعقب كان موجود نفس هالمقدار من الاراء علاقه كافيه في ان يكون ما يفهمه العرف من دليل الحاج يشمل هذا ويقال هذا ليس الأوحى أن يفعل فعلا يوجب كشف ثبوت التعقل وعليه فالفرع الاول في الحقيقة أكملناه يبقى الفرع الثاني وهو أنه هل يجب ان يكون جواز التصرف حين البيع حين البيع الفضولي او لا مو مهم ما دام هو جاء التصرف من الإجازة كافي هذا الفرع نؤجله الى قطع انشاء